واما عادوا فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها ص ر ع ا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم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 فإذا موسوعه النابلسي ر للعلوم و ا فهي ذ و الاسلاميه ة ل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 فيومئذ وقعت اواقعه وان شقفت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منها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 كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها ام فيقول ها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 كتابي و ل م أدر ما ح س ا و ع ه ا ل ن ت ا ب ا س ي يغنى ع ن ي م ا ل ي ا هلك عني س ل ط ا ن ي ا خذوه ه ج ح ي م صلوه ثم في س ل س ل ة د ر ع ه ا سبعون ب ر ا ع ا فاسلكوه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا في س ل ل س ة ر ع ه ا سبعون س ذراعا ف ل و إ ن ه ك ا ن ل ا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م و ل ا يخض ع ل ى ط ع ا م م س ك ي ن فليس ل ه ا ل ي و م ا ن ا ح م ي ه و ل ح س ن ى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 تذكرة ل ل م ت ق و س و ع ن ا ل ن م منكم أن ك ذ ب ي ن وإنه ل ح س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ف س ب ح ب ا س م ربك ا ل ع ظ ي م